وَأَذَانُ مِنَ اللهَّهِ وَرصُولِهِ إِلَ النَّاس يَوْمَ الْ الحَجِ أَكبَرِ أن اللهَّ أَ اللهَّهَ بَر أُممِنَ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 ثَُّ لَ يَاقُصُوكُمْ شَيْئَو وَلَمْ يظَاهِرُ عَلَيكُمْ أَ أحدَدَا فَأَتِم مُ إلَيْهِمْ أَهْدَهُم إى مَُّتِهم إِ اللهَّهَا يُحِبُّ المُتَّقين فَإِذَا سَلَخَلأَشهرُ الْحُرُمُ فَقُتُل المُشرِكِ لَ حَتُ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 فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَدْلِغْهُ مَمْنَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم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 يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَبَاءُ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يعملون. 119. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 110. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَّ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُم يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا النار اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 112. والله خبير بما تعملون 113. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عانهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 قَالَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّ يُفَنَّكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ وَمَا أُمِرُوا 121. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 122. يريدون أن يطفئوا نور الله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 وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّّةَ وَلَا يم فِقُون فيِي سَبلِل وَلَا يُم فقُونهَا فِي سَبيل لللَّهِ فَبَششِرهُم بِعَدَابٍ أَلم 111. يوم يحمى فِي في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم مَا ما كنتم تكنزون 112. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وان بجنود لم ترونها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُوخِ فَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ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 121. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا مِن من قبل ويتولوا وهم فرحون 122. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 119. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 111. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده, بعذاب من عنده أو بأيدينا 121. فتربصوا إنا معكم متربصون 122. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وَماَا مَنَهُم أَنْ تُقُبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِللاا إِللااأََّهُم كَفَمُوبِلهِ وَبِرسُولِهِ وَلَا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاتَ إِلاا وَهُم كُسَال وَلَا يُم فِقُونَ إِللاا وَهُم كَارِه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 قُلْ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَبِالْحِكْمَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي وَأَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها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 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 119. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 111. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون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 سَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم.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 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ داخِلُوهُ بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَدَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين مِنَ المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم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 وَقَالُوا لَا تَفِرُّوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَأْوَى أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 114. تولوا وأعينهم تفيض مِنَ من حَزَنًا أَلَّا أن لا يجدوا ما ينفقون 115. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ وَقُلعمللُوا فَسَيَرَ اللههُ عملَلًَاكُمْ وَصُونُوه وَمُؤمِنُون وَسَتُ رَدّونَ إِ عَمِ الغَيبِ وَالشَّهادَ فَيونَبِّعُكُم بِمَكُ تُمْ تَأمَلون وَآخَرونَ مُررجَونَ لِأَمْرِ اللههِ إَّا يُعَذِّبُهُم وَإَِّ يَنتوبُ عليهلَيْم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 112. والله لا يهدي القوم الظالمين 113. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 118. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 119. التائبون العابدون الحامدون السائحون 119. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 110. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 119. ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 110. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا وَمْحَمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ